عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة